شملنا واجمع على الحق البلاد يا رب وحق شملنا واجمع على الحق البلاد واجعل حدود فرقتها لا تفرقها ودادا ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا قادت بأيديها العذا وتأذى أن تقاذى إني لأبصر روحها فأرى بها السبع الشذا وأعنه إن خاض الجلاذاء من أجلها حمل البنادق من أجلها حمل البنادق